واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان اصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشرب الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اما بعد فهذا يا اخوه درسنا المتمم للمئتين من دروس شرح كتاب الإقناع للإمام المجتهد الحافظي المفسر أبي بكر بن المنذر رحمه الله تعالى واليوم هو اليوم السابع من شهر الله المحرّف سنة 33 بعد الأربعمائة والالف وقبل ان نبدا بمجلسنا نذكر بامر لا اظن احدا يغفله او يغفل عنه وهو صيام يوم عاشوراء وهو اليوم الذي نجى الله تعالى فيه موسى عليه الصلاه والسلام وقد صام النبي عليه الصلاة والسلام فيه وأمر الصحابة أن يصوموا وقال نحن أحق بموسى من بني إسرائيل عليه الصلاة والسلام وإذ نحن, نحن نحيي السنة ونطبقها ونجتمع عليها وندعو إليها في هذا اليوم المبارك فإن في من الناس يحيون هذا اليوم بالخرافات والبدع والظلالات بل أقول والكفريات والشركيات ليس الأمر مقتصرا على الحزن الذي جعلوه دينا وليس الأمر مقتصرا على إذاء النفس وجرحها وتجريحها ولكن حدث عن الاستغاثة بغير الله وعن طلب المدد من دون الله وعن تعظيم المخلوقين بما لا يعظم به إلا الخالق جل وعلا أقول حدث عن هذا بكل حرج ولا أقول ولا حرج لأن هذه أمور لا يفعلها الموحدون ولا يقبلها المؤمنون الصالحون إن هي إلا ضلالات وانحرافات وكفريات ما أنزل الله تعالى بها من سلطان يفعلها أقوام ينتحلون حبها للبيت وهم والله برآء منهم أبرياء من صنعين فقالوا البيت كما أن أمة الإسلام ونبي الإسلام أولى بموسى من بني إسرائيل فأهل السنة أولى بأهل البيت من الشيعة الشنيعة والروافض الخبيثة نسأل الله تعالى العافية هذه ذكرى والذكرى تنفع المؤمنين وانا لازلت اذكر اننا في مجالس سابقة تكلمنا بالتفصيل عن عاشوراء وبينا كثيرا من احكامه ولي في ذلك كتاب موجز بعنوان عاشوراء بين هداية السنة الغراء وغواية البدعة الشنعاء ومن باب تمام الفائدة ولا على وجه الاختصار أشير إلى أن مراتب صوم عاشوراء ثلاثة أكملها ما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام من صيام العاشر وعزمه عليه السلام صيام التاسع وورد عن ابن عباس رضي الله عنه أنه صام الحادي عشر ولا يصح هذا مرفوعا وإن كان قد روي لكن ليس كل ما روي يكون صحيحا والثاني هو القسم الأول من المرتبة الأولى وهو الاقتصار على العاشر وقبله التاسع والمرتبة الثالثة هي الاقتصار على العاشر ونقول خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم ومن فعل فعل ابن عباس فلا حرج فابن عباس رضي الله عنه من أجل الصحابة تسننا وأعلمهم فقها واوسعهم رواية رضي الله تعالى عنه وأرضاه تكلمنا في المجلس الماضي كلمة بين يدي كتاب الأطعمة وذكرنا في ذلك بعض الفوائد ونبتدئ هذا اليوم بالكتاب قال المؤلف رحمه الله قال الله جل ثناؤه قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعن يطعمه الا ان يكون ميته او دما مسفوحا او لحم خنزير في الايه فوائد اهمها اثنتان أولاهما ان الدم المسفوح هو ما خرج من الذبيحه وهي حيه كما قال الامام الشافعي رحمه الله والمسفوح والمصبوب الذي فيه انهار ليس فقط نقاطا او ما اشبه وقد صح عن النبي عليه الصلاه والسلام قوله احلت لنا ميتتان ودمان الكبد والطحال والحوت والجراد. اما المسألة الثانية فهي في حرف الا فقد جرى نقاش قبل اسابيع قليلة في معنى حرف الا في مسألة اخرى غير ما نحن فيه وقد اشرنا اليها اشاره عامه و بينا ان لحرف الا في لغه العرب معاني عده و متعددة متعدده ناهيك ان الاستثناء نفسه قسمان استثناء منفصل واستثناء متصل ولكل معانيه ولكل احكامه وفي اثناء النقاش في بعض المجالس الخاصه استشكل بعض اخواننا من طلاب العلم هذه الايه متوهما ان الا هنا تفيد الحصر وأنا اقول يا اخوان هنا فائده مهمه جدا فائده منهجيه فائده تربويه فائده علميه مسلكيه نحن نحب الأدب في العلم والتأدب في إبداء مسائله وليس من الأدب والتأدب أن لا تتكلم تكلم بما عندك لكن بأدب العلم وبالحلم وبالخلق وبالرفق فإما مصيب أو مخطئ لكن اذا لم تتكلم وابقيت ما تظنه صوابا في قلبك وعقلك ما الذي سيكشف لك ان هذا صواب او هذا خطأ ما الذي سيعرفك اين موضع كلامك من العلم قد يقول قائل او يسأل سائل قد درست المساله في كتاب كذا او جلسنا تباحثنا مع فلان وفلان من طلاب العلم انا اقول هذا لا يعارض ذاك فلم يأمر الله نبيه عليه الصلاة والسلام بامر يطلب فيه المزيد الا العلم وقل ربي زدني علما فبقدر ما تسأل وبقدر ما تستفسر وتستفصل بقدر ما يزداد عندك علم وينتقص منك جهل وفي كلتا الحالتين إما مفيد أو مستفيد فطرح الأخ الفاضل هذه الآية متوهما منها معنى الاستثناء المفيد للحصر فبحثنا يومئذ بحثا علميا على وجه السرعة في بعض كتب اللغة وكما يقال الحقيقة وليدة البحث فرأينا ما يلي ذكر الشهاب الخفاجي في حاشيته على تفسير البيضاوي قول الزمخشري في تفسير الايه فقال فسر الزمخشري كلمه محرما قل لا اجد فيما اوحي الي محرما فسر الزمخشري محرما ب طعاما محرما من المطاعم التي حرمتموها ليس مطلقا انما هذا المحرم مقيد تحريمه بهذه الصفة قال وإنما قيده بذلك الزمخشري قيد هذا التفسير لهذه الكلمة القرآنية بذلك لدفع توهم ما يرد من أن في النظم أي النظم القرآني والسياق القرآني حصر المحرمات فيما ذكر أو فيما ذكر ولا شك أن لنا محرمات غيرها فلذا جعل الاستثناء منقطعا الاستثناء المنقطع يكون المستثنى من غير جنس المستثنى منه بعكس الاستثناء المتصل الذي يكون المستثنى من جنس المستثنى منه قال اي لا اجد ما حرمتموه لكن اجد الاربعه محرمه وهي الميتة والدم المسفوح ولحم الخنزير قال وهذا لا دلالة فيه على الحصر إذ الاستثناء المنقطع ليس كالمتصل في الحصر هذا له أحكامه وهذا له أحكامه إذا اعتبرنا أن إلا اداه حصر فكيف إذا عرفنا أن إلا لها معان شتى ووجوه عده فالامر يكون اوضح واوضح لذلك اهل العلم عندما يذكرون شروط المجتهد في الفقه يذكرون اللغه وعلومها والحديث ومصطلحه والفقه واصوله حتى يكون عارفا للادله سواء منها القرانيه او النبويه وما كان من القرانيه قطعيه الدلاله او ظنيه وما كان من الاحاديث قطعيه ثبوت او ظنيه ثبوت قطعيه الدلاله او ظنيه الدلاله ومعاني اللغه ومعرفه وجوهها كل هذا مما ينبغي ان يعرف وان يفهم وليس العلم بالتقليد أو بالعواطف أو بالاندفاع العلم بالحجة قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين كما قال الإمام الذهبي رحمه الله العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فقيه قال أبو بكر أي المؤلف حرم الله بعد في سورة المائدة فقال حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير الآية إلى قوله وما ذبح على النصب والآية من أولها حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما اهل لغير الله به والمنخنقة والموقودة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 غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم قال المؤلف رحمه الله وسورة المائدة مدنية وسورة الأنعام مكية يشير إلى أن هذه النصوص القرآنية التي جاءت محرمة لأشياء زائدة عن النص القرآني الأول جاءت في آيات مدنيه بينما تلك في ايات مكيه والمدني في الغالب يكون بعده عفوا المدني في الغالب يكون بعده المكي لكن هنا فائده في علوم القران وهي ان كثيرا او حتى اضبط العبارة اقول ان عددا ليس بالقليل من اقوال اهل العلم في كون هذه الآية مدنية أو مكية أنه اجتهادي وليس عليه نص ثابت مقطوع به فيجب التنبه إلى ذلك وأن يكون هذا قرينه لا غير لذلك أقول توجيه الاستثناء بأنه منقطع وأن إلا ليست للحصر أفضل من أن نقول بأن هذه الآية مكية وجاءت نصوص أخرى أن هذه الآية مكية وجاءت نصوص أخرى مدنية تبين الزيادة في التحريم على غيرها ذاك أولى وأقوى واللغة تعين عليه جدا. قال وقال الله جل ثناؤه النبي الأمي طبعا الآية الذين يتبعون الرسول. النبي الامي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويحرم عليهم الخبائث أيضا هذه آية جاءت تبين محرمات غير محدودة ليس فقط المحرمات التي ذكرت في الآية الأولى وليس فقط المحرمات التي زادت عليها الآية الثانية ولكن هنالك محرمات أخرى جاءت مذكورة بالوصف والمعنى ليس فقط بالاسم والتحديد وها هنا فائدة وهي أن كثير من أهل العلم المعاصرين استدل بهذه الآية الكريمة على تحريم الدخان والدخان لا ينبغي أن يتردد في تحريمه عالم أو طالب علم ودعك من أقوال عامة الناس الذين يقولون إنه مكروه فلو عرفوا قواعد العلم وأصوله وحججه ودلائله لما قالوا هذا القول لكن عذرهم أنهم لم يعرفوا هذه الأمور فالخبيث في التعريف اللغوي كل ما زاد ضرره عن نفعه وليس من شك أن التدخين كله ضرر وليس فيه نفع ليس فقط ضررا بدنيا بل فيه ايضا من الاضرار الماديه وليس فقط الضرر فيه لازما لصاحبه ولكن الضرر فيه متعد الى الاخرين لذلك قال النبي عليه الصلاه والسلام لا ضرر ولا ضرار قد يقول قائل او يسال سائل يقول البصل والثوم وصفا بالشرع بأنهما شجرتان خبيثتان وهما جائزتان نقول إنما وصفها هنا هذان أو هاتان النبتتان بهذا الوصف على اعتبار خبث الرائحة وليس على اعتبار خبث أصلها ففرق كبير بين هذا وذاك. فلو اردنا ان نقول الخبيث ما زاد ضرره عن نفعه فقطعا نفع البصل والثوم اضعاف اضعاف اضعاف الضرر الناتج عنه فقط في خبث الرائحة. لذلك جاءت النصوص في ان من اكل من هذه الشجرة لا يقرب انه مصلانا. من اي باب? من باب الايذاء فقط. ليس إداء النفس ولكن اهداء الغير بالرائحة لذلك جاءت في بعض الالفاظ من وجد رائحة او بهذا المعنى هذا يؤكد ان القضية متعلقة بخبث الرائحة مع ان كثيرا من الناس وللأسف اعتادوا هذه الرائحة حتى صارت يعني عندهم كأنها شيء غير مستنكر وغير خبيث، شيء مقبول نعم قال وقال أي رب العالمين وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم قال فالنبي صلى الله عليه وسلم المفسر لكتاب الله والمبين عن الله معنى ما أراده هذا تأصيل عظيم في أهمية الاتباع ومنزلة السنة من الكتاب لذلك يقول الإمام البغوي في تفسيره عند هذه الآية وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم وأنتم تلاحظون أن في الآية تنزيلين وأنزلنا إليك الذكر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم وهذا يلتقي تماما قول النبي عليه الصلاه والسلام الا اني اوتيت القرآن ومثله مع الا اني اوتيت القران ومثله مع ومن باب الفائده الزائده ان روايه الا اني اوتيت القران ومثليه مع حديث مرسل لا يصح ولا يثبت والمثليه ها هنا هي مثليه الحكم ليست مثليه الكميه وليست مثليه القدر فكلام الله غير كلام رسوله ومقدار السنة حجما غير مقدار القرآن الكريم حجما لكن من حيث الحكم فكما قال الرسول عليه الصلاة والسلام ألا إنما حرم رسول الله كمثل ما حرم الله قال البغوي أراد بالذكر الوحي وكان النبي صلى الله عليه وسلم مبينا للوحي وبيان الكتاب يطلب من السنه وفي سنن الدارمي عن التابعي حسن بن عطيه قال كان جبريل ينزل بالسنه على النبي كما ينزل بالقران كان جبريل ينزل بالسنه على النبي صلى الله عليه وسلم كما ينزل بالقران قال فمما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة يعني كانه يقول بعد هذه الآية وهو وهي مكية وذكر ذكر آية أخرى مدنية فيها نصوص أخرى محرمة مما يدل على أن الاستثناء لا يفيد الحصر قال كل ذناب من السباع قد يسأل سائل او يقول قائل الفيل ذو ناب فهل هو من المحرمات الجواب لا أرجح الأقوال أن الفيل ليس محرما أكل لحمه لأنه لا يفترس بنابه ولأنه ليس سبعا وإن اختلف أهل العلم لكن هذا هو القول الراجح قال وكل ذي مخلب من الطير وكل ذي مخلب من الطير والحديث الوارد في ذلك متفق على صحته من حديث ابي ثعلبه الخشني رضي الله تعالى عنه قال وحرم لحوم الحمر الاهليه الحمر نوعان حمر اهليه وحمر وحشيه لو أردنا استعمال العقل والمنطق كما يقول الناس اليوم من العلمانيين والليبراليين والحداثيين والفلاسفة العصرانيين الذين لم يفهموا من الدين إلا أجزاء أقل من أن يقيموا عليها عقولهم لو أردنا أن ننظر إلى الأمر بعقلية مجردة من الوحي لقلنا تحريم اللحوم لحوم الحمر الوحشية أولى وإباحة الحمر الأهلية أولى لكن الأمر ليس عائدا إلى العقل الأمر راجع إلى الشرع يقول الإمام بن القيم رحمه الله العقل سلطان ولا الشرع ثم عزل نفسه العقل سلطان ولا الشرع ثم عزل نفسه عزل نفسه عن التولية لم يأزلها عن الفهم والإدراك والتلقي عن الله أحكامه والفهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مقاصده وأهداف شريعته نحن نقول وظيفة الشرع بعد الإقرار والاعتقاد والإيمان الفهم عن الله أحكامه لذلك جاءت ايات في مخاطبة كل الألباب والعقول والذكرى والتذكر في نصوص كثيرة لكن كما أن للبصر قوة تقف عنده أو يقف عندها كذلك للسمع قوة محدودة وللعضلات قوة محدودة وكذلك العقل له قوة محدودة لا يستطيع تجاوزها وحديث تحريم لحوم الحمر الاهلية متفق عليه في الصحيحين ايضا رواه الترمذي عن جابر رواه الترمذي عن جابر حديث تحريم لحوم الحمر الاهليه رواه الترمذي عن جابر قال ولحوم البغال ونهى طبعا تحريم البغال والحمر الاهليه في حديث واحد حديث جابر عند الترمذي قال ونهى عن المصبوره وال مجثمة عندكم في النسخة ماذا بالنون هذا خطأ المجثمة بالميم يقال جثم الشيء يعني أقعد أو قعد والمجثمة والمصبورة شيء واحد وهي كما قال الخطابي التي تترك بين يدي إنسان يرمي بها شيئا فيقتلها يعني تصبر وتجثم او تجثم فالمصبوره والمجثمه شيء واحد هذه ايضا لا تجوز والحديث رواه الترمذي عن الدرداء وحرم الجلاله وحرم الجلاله اختلف العلماء في معنى الجلاله قال الخطابي في معالم السنن والحديث رواه أبو ابو داوود والترمذي عن ابن عمر رضي الله عنه وفيه انه حرم الجلاله وركوبها واكلها وألبانها قال الخطابي الجلاله هي الإبل التي تأكل الجل وهي العذره الجلة والعذرة هي البعر والبعر معروف كره أكل لحومها وألبانها تنزها وتنظفا وذلك أنها إذا ارتذت بها يعني إذا نبت جسدها ولحمها من هذا البعر الذي تأكله والعذرة والجلة وجد نتن رائحتها في لحومها وهذا إذا كان غالب علفها منها إذا عندنا تفصيل إما أن يكون الغالب من العذره أو لا يكون إذا كان هو الغالب فحينئذ تدخل في وصف الجلالة وإذا لم يكن هو الغالب فلا يكون هذا وصف الجلاله قال فأما إذا رأت الكلأ الأعشاب واعتلفت الحب وكانت تنال مع ذلك شيئا من الجلة يعني من العذر والبعر فليست بجلالة وإنما يك الدجاج ونحوها من الحيوان الذي ربما نال الشيء منها وغالب غذائه وعلفه من غيرها فلا يكره أكله بحث اهل العلم كيف يتحول لحم الجلاله الى مباح ليؤكل بعده قالوا تحبس عن الطعام الذي هو سبب ذلك وهو العذراء والجلة والبعض وهذه الأيام تكون كافية وبعضهم حدها بثلاثة أيام لإعادة بناء لحمها وإذهاب نتنها نعم قال وأكل كثير من الهوام يعني حرم أكل كثير من الهوام بتشديد الميم والهوام مفردها هامة مفردها هامة وهي كل ما له سم يقتل كالحيه وبالتالي العقرب وما أشبه قاله الأزهري الأزهري أحد كبار اللغويين وهذا النقل عن المصباح المنير الفيومي ومن الفوائد المهمة لمن يريد معرفة معاجم اللغة وما يتميز بعضها عن بعض أن المصباح المنير على وجازته حوى الفاظ الفقهاء اعتنى بشرح وضبط الفاظ الفقهاء أكثر من العناية اللغوية المجردة وأما لا فله كتاب اسمه تهذيب اللغة طبع في خمسة عشر مجلدا وهو من أوسع كتب اللغه قال والجم الهوام مثل داب ودواب هام وهوام وقد تطلق الهوام على ما لا يقتل كالحشرات يعني حتى لو لم تكن تقتل وليس لها سم يقتل لكن في اللغه تطلق الهوام عليها احيانا وفي الصحيحين عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس من الدواب لا جناح على من قتلهن او قال في قتلهن لا جناح في قتلهن لا جناح الى الاب وهو حرام هو متلبس بالإحرام وبالتالي إذا كان غير محرم من باب أولى العقرب معروف والغراب والحدأة من يعرف ما هي هذا قيل لكن يبدو والله أعلم أنه أشبه ما يكون بالخطاف الخطاف هو صغير ليس بكبير لكن ذكر لانه حتى وصفوه بانه اخص الطيور حتى الطيور فيها خسيس وأخص نحن نجد في بني الانسان خسيسا وأخص هذه الطيور فيها خسيس وأخص نسال الله لنا ولكم العافيه قال والفار والكلب العقور هذه الخمسه ايضا زائده على ما ورد في النص القراني مما يدل على ان الاستثناء لا يراد به الحصر قال وعلى ال... ايش عندكم النسخه بعد كثير من الهوام وعلى الخلف هذا خطا هي وعلى الخلق الخلق خطأ وعلى الخلق وعلى الخلق طاعه رسول الله صلى الله عليه وسلم لان الله تعالى فرض طاعته عليهم قال الله تعالى وان تطيعوه تهتدوا وقال سبحانه فليحذر الذين يقالفون عن امره ان تصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب اليم مع ان الكتاب كتاب فقه وكتاب اجماع وخلاف الى ان الا ان الملامح التربوية والمنهجية التي فيه كثيرة بحيث يحصل إبرازها ويحصل تعظيمها وإظهارها في هذه الصفحة تكلم عن منزل السنة من القران وتكلم فيها عن تعظيم اتباع السنة وعن فرض الرب عز وجل على الخلق اتباعها وهذه الملامح قل أن تراها في كتب الفقهاء بخاصة المتأخرين هذه الملامح تراها في كتب الإمام الشافعي تراها في كتب الإمام أحمد تراها في كتب هذا الإمام الجليل وأمثاله من الإمة الذين لم يتعصبوا ولم يتمذهبوا ولم يقلدوا وإنما جعلوا قبلة قلوبهم شريعة الله والانتصار لها والتعظيم لهديها والتبجيل لانوارها بعكس الذين يعتقدون ثم يستدلون قال الشيخ ابن العثيمين رحمه الله استدل ثم اعتقد ولا تعتقد ثم تستدل فتضل بعض الناس يضعوا المساله ثم يبحث لها عن دليل من هنا وهناك وهنالك هذا ليس باب هدايه باب الهدايه ان ياخذك الدليل الى ما يجب ان تعتقد لا تاتي بالادله لتنصر ما تعتقد هذا فرق ما بين اهل السنه واهل البدعه ما بين اهل العلم واهل الجهل ما بين أهل النور وأهل الظلام لذلك قيل فحسبكم هذا التفاوت بيننا وكل إناء بالذي فيه ينضح، أسأل الله تعالى لوركم التوفيق والسداد والهدى والرشاد إنه سبحانه ولي ذلك والقادر عليه وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين يقول ما حكم الصلاه سواء كانت صلاه الفرض او النافله على الكرسي وهل من صلى على كرسي صلاته باطله السؤال الثاني هو فرع عن الاول وبالتالي يجب ان نعرف الجواب على السؤال الاول لنهتدي الى معرفه حكم الصلاه فنقول اولا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مخاطبا عمران بن حصير رضي الله عنه صل قائما فان لم تستطع فقاعدا فان لم تستطع فعلى جنب والقعود درجات. هناك من لا يستطيع ان يقعد قعده الصلاة المشهورة فيقعد متربعا. هناك من لا يستطيع ان يجلس على الارض. فيجلس على الكرسي. اما من استطاع ان يجلس على الارض. وجلس على الكرسي. بحيث فوت على نفسه. السجود. فهذا صلاته باطلة أما من لم يستطع فنقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها وأنبر أمر آخر أن الأصل في الصلاة تراص الصفوف وانضمام بعضها إلى بعض والمقاربة بينها فما نراه اليوم كمثل هذا المسجد الذي نحن فيه من أن أهل الصلاة على الكراسي وكل حسيب نفسه فيما إذا استطاع أن يصلي على الكرسي أو لا يستطيع استطاع أن يجلس على الأرض أو لا يستطيع أقول كل حسيب نفسه لكن أنا سأفرض الصورة الأسعى أن الذين يصلون على الكراسي فعلا لا يستطيعون الصلاة إلا على الكراسي لكن إذ في المسجد إذ في المسجد ساعتهم لا يجوز أن يصلوا بعيدين المسجد في يوم الجمعة مثلا أو في صلاة الفجر أو في صلاة المغرب والعشاء أعني الجمعة غير صلاة الجمعة بداهة يكون الناس قليلين محدودين فهناك صف أو صفان أو ثلاثة صفوف أو أربعة صفوف أو خمسة صفوف بينما صف الكراسي هو الصف العاشر والثاني عشر فبين الصفوف الأول التي بينها وبين الصف الثاني عشر نحو عشرة صفوف او تسعة صفوف فجوة كبيرة فهذا لا يجوز، وان كان ليس من مبطلات الصلاة الا اذا صلى منفردا فمن صلى على الكراسي خارج الصف منفردا سواء صلى على الكرسي او على غير الكرسي هذه مسألة اخرى من صلى منفردا خلف الصف وليس وهناك معنى أو مكان لصلاته في الصف أو دخوله فيه أو مقاربته عنده ثم إذا هو نأى بنفسه وابتعد عن الصف فهذا أيضا صلاته باطلة الرسول عليه الصلاه و السلام يقول لا صلاه لمنفرد خلف الصف قد يقول قائل يسال السائل لماذا لا نحمل قول النبي عليه الصلاه والسلام لا صلاه لمنفرد خلف الصف على نفي الكمال لا صلاه كامله نقول لانه صح في السنه ان النبي عليه الصلاه والسلام السلام راى رجلا يصلي خلف الصف فقال له اعد صلاتك فدل أن لا هنا لنفي الصحة وليست لنفي الكمال فلنتنبه إلى وجوه اللغة ووجوه دلالات الألفاظ وجمع النصوص الشرعية قبل أن نتعجل ونتسرع بإطلاق الأحكام يقول هل لو أنني تشبهت بالرسول صلى الله عليه وسلم في ترك أكل الثوم والبصل أكون ماجورا أقول السؤال غلط لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يتنزه عن أكل الثوم والبصل لكنه تنزه عن أكل الثوم والبصل في الوقت الذي يأتي فيه إلى المسجد حتى لا يؤذي الناس أما والزمانه غير زمان صلاه والمكان غير بيت من بيوت الله فهذا جائز مما حل الله لنا فلا يقال انني اتنزه هكذا مطلقا فان كان ولا بد فيكون التنزه مقيدا بما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يقول هل يجوز الذهاب إلى بيوت العزاء بما فيها من المخالفات الشرعية نقول الذين يذهبون إلى بيوت العزاء صنفان. أولهما من لا يجد بدا من أن يذهب بمعنى أنه إذا لم يذهب ستترتب مفسده على عدم ذهابه خاصة في بعض القرى وبعض العشائر والقبائل يعني يتربصون ويتحسسون فلان أتى فلان لم يأتي فمن باب جلب المصلحة الكبرى ودرء المفسدة نقول اذهب لكن ليس من الشرط أن تجلس من أول المجلس إلى آخره وانت ترى المخالفات ولا تستطيع أن تنكرها إذا استطعت أن تنكر فهذا واجب من منكم الغيون بيده فلم يستطع فبلسانه فلم يستطع فبقلبه وذلك يضعف الايمان النوع الثاني من اذا لم يذهب فانه لا احد يغضب منه او يصغط عليه او حتى يعتب عليه فاذا عتب عليه فهو يعني عتب يزول سريعا لذلك من كان من الصنف الثاني ممن يذهب الى العزاء اثباتا للوجود او كما يقول العامه في بلادنا شوفوني يا ناس او فقط ذرا للرماد في العيون او فقط من باب المشاركه لاهل الحي وهو يرى ان هذا من المخالفات او فيه من المخالفات فهذا لا يجوز اما الصوره الاولى فالجواز فيها مقدر بالشرطين المذكورين آنفا والله تعالى على يقول قوله صلى الله عليه وسلم لأن بقيت إلى قابل صومنا التاسع الرسول صلى الله عليه وسلم مكث في المدينة عشر سنين فهل الرسول صلى الله عليه وسلم لم يعلم بصوم اليهود إلا في السنه الأخيرة؟ وقد ذكر هذه المسألة ابن رجب في كتاب لطائف المعارف وذكر عليها عدة أجوبة ذكر لها عدة أجوبة لكن نحن نقول ما المانع أن يكون ذلك كذلك ثم يا أيها الأخوة أوصيكم اوصي نفسي بأن نتفهم ونحفظ ونكرر وندكر الاثر السني المروي عن الصحابي علي بن ابي طالب الهاشمي رضي الله عنه قال كما في سنن ابن ماجه اسمعوا اذا حدثتم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فظنوا به الذي هو اهناه واهداه وأتقاه. لا تضرب للسنة الأمثال ولا تعترف بالمقاييس ولا بالاهواء، ولا بالعقول اتهم نفسك واتهم عقلك واتهم قلبك واجعل السنة هي العصر وهي الأساس وعقلك وتفكيرك هو النقص وهو الضعف وإياك أن تغترد فانظروا برب بربكم الامام ابن حزيمه الامام ابا بكر بن حزيمه الملقب بامام العلمه حيث كان يقول ائتوني باي حديثين تتوهمون فيهما التعارض حتى ابين لكم انه ليس فيها تعارض هذه عظمه الثقه بالسنه وعظم العلم بالسنه وقل ان يجتمعا في رجل يقول السائل هل لا يوجد في القران الكريم ترادف اولا ما معنى الترادف الترادف هو الالفاظ المتغيره لفظا والمتماثله معنى وارجح الاقوال كما رجح شيخ الاسلام التيميه انه ليس في القران ترادف الا القليل واهل العلم يقولون كل زياده في المبنى زياده في المعنى كل زياده في المبنى يعني في مبنى الكلمه زياده في المعنى قبل قليل ذكرنا الايه الكريمه وانزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل انزلنا ونزل لماذا لم يقل في الايتين انزلنا لماذا لم يقل في الايتين نزلنا قال في ايه انزلنا وفي ايه نزلنا ذكر اهل العلم بينهما فروقا ووجوها وان وردت بعض او احدى هاتين الكلمتين في مقام الاخرى لكن عند اجتماعهما تدل كل منهما على معنى يغير الآخر ولا يماثله المثالة دقيقة وألفت فيها كتب مستقلة كتاب اكتراض في القرآن كتب فيه مئات الصفحات على أنني المعذرة منكم يعني الذي يسأل هذا السؤال كأنه يعني يكتب بحرف أعجمي فأقول المسألة كبيرة والسائل يعني كانه يتعلم اللغه العربيه حديثا فانا اتمنى ان يعرف كل منا وطبعا السائل لا يعلمه الا الله نحن نتكلم الان عن توجيه تربوي توجيه علمي لا نريد لا قدر الله احراج زيد ولا ازعاج عمرو لكن نقول بشكل عام كل منا يستفيد من واجب وقته واجب وقتك الآن أيها الأخ المحب أن تتعلم الإملاء، ثم بعد ذلك تصل درجة الثالثة والخامسة والعاشرة، ممكن في الدرجة الثالثة والخمسين تصل إلى الترادف. يقول السائل هل يمكن القول بأن الثورات العربية الآن قد تكون سببا في زوال الدول الكفر أقول كما قال الشاعر ما كل ما يتمنى المرء يدركه إيش قال تجري الرياح بما لا يشتهي السفن كثير يقول السفن السفن هو قائد السفينة الرياح لا تشتهي تجري الرياح بما لا يشتهي السفن اي قائد السفينه نحن نتمنى ان تذهب كل دول الكفر لكن لا نحب ان تكون هنالك تغيير صوره وتغيير اسماء مع وجود حقائق اشد وانكى ولا حول ولا قوه الا بالله يقول ما رأيكم في كتاب التوسط والاقتصاد في أن الكفر يكون بالقول أو الفعل والاعتقاد كتاب جيد وفكرته حسنة جدا لكن عند مؤلفه عقدة توهمها فغمز ولمز في قواعد أو في مسائل شتى أبعد فيها النجعة أما فكرة الكتاب نحن معها تماما أن الكفر يكون بالقول والفعل والاعتقاد ومن افترى علينا غير ذلك فلا نسامحه يقول هل عندما يذكر الإمام مسلم في صحيحه حديثا ويقول بمثله أو نحوه هل نقول هذا الحديث لم يره مسلم؟ أقول رأيت أهل العلم يعزونا لمسلم بما هذا حاله ولكن يقولون رواه مسلم ولم يسق لفظه رواه مسلم ولم يسق لفظه إذا هذا رواه مسلم لكن لابد من أن يكون هناك قيد وهو أنه لم يسوق لفظه هنا سؤال عما ذكر من أن امرأة رأت رؤيا وأن المهدي كذا إلى آخره نقول حديث خرافة يا أم عمري ديننا ليس مبنيا على الرؤى ولا على الاحلام مع إيماننا بظهور المهدي لكن في وقت لا يعلمه إلا الله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين